وفي الصدر منها لهيب وزفرات. تنفس صدري المحزون وينفث زفرة حرة. تنفس صدري المحزون وينفث زفرة حرة. ولجل جفي حناياهه خواتر الهب الجمر. ولجل جفي حناياهه خواتر الهب الجمر. وكف كيف دمعة في العين تسبل نفسها قصرا وكف كيف دمعة في العين تسبل نفسها قصرا ولكن من يكف كيف أدم في قلبنا تترى ولكن من يكف كيف أدم عن في قلبنا تترى تفرقنا، فيا صحبي تراه النال تقي أخرى. تفرقنا، فيا صحبي تراه النال تقي أخرى. وهل سنرى وجوه الخير في ليل الإخابدرا؟ وهل سنرى الخير في ليل الإخى بدر وبسمة حبنا تفتر يملأ نورها الثهر وبسمة حبنا تفتر يملأ نورها الثهر ستبقى في لقد عدنا شجون تشعل الذكرى عدنا شجون ستبقى لقد عدنا شجون تشعل الذكرى الذكرا ستبقى فيلقد عدنا شجون الذكرا ستبقى فيلقد عدنا شجون توش عين الذكرا ستبقى عدنا شجون الذكرا قد عدنا شجون تشعل الذكرى ستبقى في لقد عدنا شجون تشعل الذكرى ستبقى في عدنا شجون تشعل الذكرى